سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقروك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبده ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليا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 قل هو الله أحد الله الصبد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر